الأخ هارم الإمارات يقول رضع مع بنت عمي رضع واحدة وين الزواج منها؟ يا أخي الكريم لاحظ هنا في النسبة للرضع الرضع الوحيدة في رأينا تحرم وفي رأي من خمس رضعات مشبعات فإذا كان تم الزواج ثم اكتشفت الرضع نبحث عن مخرج فلقول له أخالم خمس رضعات مشبعات لا يفسخ العقد. إنما دام لم يتم زواج ورضا واحدة ابتعد يا أخي الكريم لبنت تضع نفسك في هذا. هذا تقدم على الزواج وفي رضا واحدة.